ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريةهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته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 يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَظْهُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُ وَآثَارَهُ فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وما كان لهم من الله من واقه ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ ٱلنَّاسِ وَيَا قَوْمِ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱتَّنَادَىٰ يَوْمَ تُولَى ٱلْمُدْبِرُونَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن نَّاصِرٍ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 وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْضَّعَفَ أُلِّي الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَى فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونٌ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا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 من قصصنا عليك ومنهم ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أي يأتي بأية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون